فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم رشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا تبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله علم بما يعملون وشروه بثمر بخس ذراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترىه لامرأته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره والله غالب فأكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين